ضيعت مستقبلي كلمات الشاعر عبدالله عطية الزهراني ضيعت مستقبلي من شانر عبوبة واليوم راحت له المستقبل الزاهر ضيعت ثنتين مستقبل ومحبوبة ويا يا ملاجر حين في خاطر لو كل عشق لقى شفاه ومطلوبه كان البلد ما وجد فيها ولا شاعر يا قلبي وش فيك ما تعزم على التوبه الفقد قتل يا مجنون اله خلل الهوى والعف اول واخر ذنوبه ورحال وهجر ترى يرتاح من هجر الهوى يا خفوقي ما من ثوبه خلل الهوى ما انت لا وجع خلي الهوى دام ما زانت لك دروبة وصبر ترى الصبر حلوه في فم الصابر يا قلب عمري وعمرك للاسف نوبة لا تصرف اللي بقى في الموقف الخاسر محبوب قهلته وصبه وضحوبه باعوه بعتره والمشتري تاجر لفوه في ثوب حتى ضاقت جنوبه وزفوه في مشهد ما يسعد الناظر بغايه لكن خانه اسلوبه لنا مسكين لا ينهى ولا يامر ويا قلبي كانك تحبه لا تجي صوبه حافظ على سمعته منها رجت الصابر عبد الله ومحبوبه وافين وافين لكن حظه عاثر روحين مستسلمة لا لامر مغصوبة يا ويلها الصب والمتمرد الفاجر شبكة ملامح باكر إذا لن قلب الصخر والطوبة يمكن يعود لنفس الدار من سافر يا قلبي أنفسنا في العمر محسوبة وخاف نفنا وباكر ما يجي باكر